بوك تو ساموتي ستون ستون بانكشي في البنك في البنك أريد أن أفتح حساباً أريد أن أفتح هي هنا, هنا جواز سفري وهذا عنواني وهذا عنواني تشمس انغاريشزه بوليس شيطانا نقود في حسابي أريد ايداع نقود في حسابي. چمي انغاريشي دان پوليس موخسنا ميندا. سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. انغاريش برونويس زاغيبامسورس. اريد ان كشوف حسابي. اريد ان استلم كشوف حسابي. samogzauro chekis ganagdebam surs uridu an asrif shekan siyahiya urid an asrif shekan siyahiya ramdaniya mosaqrabeli kam qimatu arrusum kam qimatu arrusum sad اين يجب ان اوقع كادموريصواس ველოდები გერმანიიდან انتظر حواله من المانيا انتظر حواله من المانيا اي ჩემი ანგარიშის ნომერი هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي ტაირიცაფული هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود پ قات سو أريد أن أصة هذه النقود أريد أن أصرف هذه النقود أامري دولار تردبة أحتاج لي دولارات أميكية؟ احتاج لدولارات امريكيه من فضلك اعطني اوراقا نقدية صغيرة من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره هل يوجد هل يوجد هنا صراف الي هل يوجد هنا صراف آلي؟ رامدان شميزليا موخسنا كم المبلغ الذي يمكن صحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن صحبه؟ رامدان شميزليا موخسنا أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان؟ ლეტი უმქინ სტეამალია წიგნების შეკვეთა და უახლესი ვეერრსიები ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე WVV წერტილი